الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من فضله والله واسع عليم ياتي الحكمه من يشاء تَلْحِكْمَة فَقَد أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ